الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم, هذه يقدم لكم هذه المادة الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم رفع السماء مزينه بالنجوم وألقى في الأرض جبال كالتخوم وبنى بحكمته هذه الجسوم ثم أماتها ومح الرسوم ثم إذا نفخ في الصور فإذا الهالك يقوم فإن المؤمن إلى جنة لذيذة المشروب والمطعوم وأما الفاجر فإلى نار طلظى وسموم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فالحمد لله الذي لا يقدر احدا قدره خلق الآدمية وأحصى عمره ثم يراه قبل رحيله عن الدنيا قبره ثم يسأله عن الكلمة والنظرة وأنذرهم يوم الحسرة والصلاة والسلام على الرسول الأمين الذي ارسله ربنا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فهدى الله به من الضلاله وانار به من العمى وهدى به من الشرك وانار به سبيل المؤمنين الى يوم القيامه فسنته باقيه ومحجته للناس ملزمه وعلى أصحابه حماة الدين الذين جاهدوا في الله حق الجهاد فنشروا الإسلام على وقام, وقام دينهم على اليقين فما بدلوا تبديلا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون نعيش في حياة سريعة الإيقاع وهي مليئة من حولنا بالضجيج والزخم كثيرة المغريات والصوارف والفتن مشاكلها كثيرة وهمومها متعددة ومشغولياتها جسام تجعل الإنسان كالآلة والروتين يقوم صباحا باكرا يذهب إلى عمله يصنب الرزق يضرب في فجاج الأرض ولكنه يعود في, في مساء وليل متعب الجسم مرهق البدن يخلد إلى الراحة ويأوي إلى الفراش وهكذا تسير حياته وفي خضم هذه الحياة مع مشاكلها الكثيرة ومغرياتها وفتنها وملاهيها وصوارفها يحتاج المؤمن إلى أن يتذكر وخير ما يتذكر به الإنسان المعالات والنهايات والعواقب والخواتيم ولذلك اخترت هذه الخطبة لا أن تكون حديثا عن الموت فذلك من الثوابت والحقائق والمسلمات المركوزه في الفطر المستوية عند المؤمن وعند الكافر من من الناس يقول أنه يخلق حتى ولو كان كافرا ولكني أود الحديث عن الخواتيم باعتبار أن القضية ليست أن نموت ولكن القضية كيف نلقى الله وهو راض عنا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك تتحن فملاقيه كيف نلقى الله وهو عنا راض هذه هي القضية التي تؤرق الصالحين وتفت بعد المتقين لأن القلب يتقلب وإن العبد وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار والحديث في الصحيحين حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول اسال الله الجنه واستعيذ به من النار وقبل ذلك اكثر من حسن الخاتمه فبها دخول الجنه او النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ولذلك ما خاف الصالحون وخشي المتقون مثل ما خشيوا مثل ما, مثل ما كل منهم سلب الإيمان عند الممات فإن الإنسان قد يكون مؤمنا ولكن عند الموت وعند الدحشة والصدمه يفوز به إبليس كما قال عبد الحق الإشبيلي الذي كتب عن سوء خاتمة كتابا منفصلا فقال فيه رحمه الله إن بعض الناس قد يكونوا على خير ولكن هول المطلع وصدمه الموت ودهشه الفراق تصيبه بذهول فيفوز منه الشيطان بان يموت على غير لا اله الا الله وبعضهم يموت وهو يدندن بالاغاني هذا مبلغه من العلم ولقد سمعنا عن بعض الذين كانوا يركبون السيارات الفارهه وهم يديرون الجهاز الجميل بالأكيزة الصا يديرونها بالأغاني الصاقطة والماجنة وإذا في السيارة يحذف وإذا في هذه المركبه الفخم نهايته يموت ولكن آخر ما سمع أغاني تتردد في قلبه وفي أذنه حتى إذا كان في آخر رمق جعل يدندن كما كان يدندن الجهاز إنه يموت على غير لا إله إلا الله ولذلك أيها الأحبة من قرأ حديث إن, الم... إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة يظن أن هذا يخالف العدل الإلهي كلا والله فإن هذا الحديث يتحدث عن البواطن وعن السرائر وإن سوء الخاتمة كما قال الإشبير رحمه الله لا تكون لمن استقام ظاهره وباطنه إنما تكون سوء الخاتمة لمن كانت له جرأة على المعاصي وإقدام على العظائم وغفل عن ذكر الله وتعلق بالدنيا وإعراض عن الآخرة قال رحمه الله تعالى وإن من استقام ظاهره وباطنه وصلحت لله سريرته بالصدق والإخلاص لا يموت إلا على حسن الخاتمة وما ربك بظلام للعبيد من كان مع الله بظاهره وباطنه لا يمكن أن يموت على سوء خاتمه إلا أن يستقيم بظاهره ولكن الباطن فيه التشكك وفيه الإعراض وفيه عدم اليقين وعدم الرسوخ في الاعتقاد وذلك يولد عياذا بالله عمل الجوارح فإذا وافته المنية ضاع التوحيد وتبددت لا إله إلا الله ومحل اليقين فمات على غير لا إله إلا الله وما ربك بظلام للعبيد إن الذي يجعل الخواتيم سيئة الجرأة على العصيان واستمراء المعصية قال ابن القيم رحمه الله وبعض الناس يستمرئ المعصية أن يفعل المعصية تروى المعصية حتى تصير له عادة بعضهم يجد فيها لذة وبعضهم لا يجد في المعاصي لذة ولكنها تمكنت من قلبه هذا المعاصي أحرقت شجرة التوحيد في فؤاده حتى إذا وافته المنية خانه لا إله إلا الله فمات على سوء الخاتمة أو خانه لا إله إلا الله على الحقيقة ايها الاحبه إن الخواتيم من المسائل المقلقة لأنها في الشرع معتبرة قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري إنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالنهايات والعبرة المعتبرة كيف تكون النهاية كثير من الناس يموت وما من أحد إلا وهو يعلم أن الموت سوء بل إن أردت أن تعرف عظم الموت إذا رأيت إلى رجل يتقلب على فراش النزع وعند الاحتضار أنت تتعلم لمجرد رؤياه فكيف به هو الذي أنت تتعلم لرؤياه إنك لم, إنك لم تذوق الموت لأنك حي ولكنك رأيت أقوام يموتون يتقلبون على سرير السقمي. ويتألمون على سرير على سرير الاحتضار فقدوا كل شيء وانت تراهم تشعر بأنك متعب وبأن عليك شيء ثقيل وربما لا تنام الليلة لمجرد ان رايت محتضرا فكيف بك إذا نزل بك الموت وكيف بالميت نفسه عند النزع إذا كان الذي يراه يتعب ويتضايق ويحس بالخوف ويحس بالندم أحيانا لذلك أيها الأحبة النهايات مهمة النهايات مهمة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن أبي داود إذا أحب الله عبدا استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لطاعة قبل أن يموت فيختم له بها وإن هذا هو حسن الخاتمة وهذا يقوم أول ما يقوم على استقامه الباطن وعلى أن تكون مخلصا لله ولذلك قال إن الرجل لا يعمل في رواية الإمام أحمد في المسلد إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها أي بينه وبين الجنة إلا ذراء فيسبق عليه الكتاب الذي كتبه الله عليه بالشقاء فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيما يبدو للناس لم يكن مخلصا لله في نيته ولا قاصدا لله في إرادته ولا مستيقنا لله في اعتقاده ولذلك مات هذه الميتة السيئة وبالعكس حسن الخاتمة ومن المسائل المهمة الموازنة بين الأعمال والعلامات ونعني بذلك أن هناك علامات لحسن الخاتمة وعلامات لسوء الخاتمة ليست يقينية إنما الأعمال هي الفيصل بمعنى أن نوازن بين الأعمال وبين العلامات فبعض الناس قد تتحقق فيه علامة من علامات حسن الخاتمة ولكن ليس له عمل فمثلا من علامات حسن الخاتمة الموت في نهار الجمعة أو ليلتها أي الخميس مساء أو الجمعة صباحا حتى العصر من بات في هذه الساعة كان من علامات حسد الخاتمة لما صححه الألباني في السلسلة قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت في نهار الجمعة أو ليلتها إلا أمنه الله عذاب القبر لا يعذب في قبره إطلاقا ولكن قد يموت في هذا اليوم كافر ومشرك وملحد يموت يوم الجمعة فهذه علامة ظنية إنما اليقين والقطعين وما كان عليه من العمل فلا بد من التوازن والموازنة بين الأعمال والعلامات فالعلامات شيء والأعمال شيء تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لسعيها راضيا أي لا بد من السعي أما هذه العلامات التي في عصر الخاتمة فمنها الموت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما ورد في حديث معاز بن الجبل الذي أخرجه الحاكم في المستدرك قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وكان السلف على درجة عالية عند البول من ثبات القلب ورسوخه والله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ثابت البناني تلميذا أنس بن مالك كان في سكرات الموت مغمض العين وأبناؤه يجلسون حوله يريدونه ليفتح عينه ليلقنوه الشهادة فلما طال الأمر بالساعات فتح عينه فرحوا قالوا يا أبانا أذكر لا إله إلا الله فتبسم وقال أتخافون علي أتخافون علي لقد قطعتم علي ورد السادس من القرآن ومغمض عينه في سكرات الموت يراجع القرآن حتى بلغ الجزء السادس من القرآن ثم قال الحمد لله الذي أخرج من ظهري من يذكرني بلا إله إلا الله عند موتي ثم نطقها ومات وأبو عامر المؤذن رحمه الله تعالى كان يؤذن ولما اشتد به المرض أبى إلا أن يأتي المسجد ومؤذن مسجدنا مريض أخون إدريس أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعة من الجمعة وفي هذا اليوم المبارك أن ينزل عليه العافية وأن يجعلها له سربالا أسأل الله تعالى أن يعافيه مؤذننا إدريس المريض في خارج ولاية الخرطوم الذي يرقد مستشفى أبو عامر قد مات في سجوده وكانت آخر سجدة في حياته أن وهو مريض وعند الموت وأن إلى المسجد ويأبى إلا أن يصلي جعل الله له خاتمته في آخر سجدة سجدها ولذلك من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وفي رواية محمد رسول الله دخل الجنة وهذا يحتاج إلى ثبات قلب ويحتاج إلى يقين في الفؤاد ويحتاج إلى رسوه ولذلك أيها الأحبة من أراد. أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله عليه أن يعمر قلبه بها في الدنيا ذكرى ولله تعظيما وللتوحيد وبالتوحيد اهتماما وأن حقوق الله من التعظيم والإجلال والتوحيد والاعتقاد والعظمة والتبجيل والمدح والثناء ومحاربه الشرك واتخاذ الأنداز مع الله أن يجعل لنفسه من ذلك نصيبا كبيرا أيها الأحبة لقد كان السلف يموتون موتا عجيبا كان عاصم ابن الحسين وهو الواسطي وهو شيخ القراءة في القرآن المشهورة رواية حفص عن عاصم عاصم ابن أبي إسحاق ابن الحسين الواسطي رحمه الله في سكرات الموت أتت عليه دخلت بنته فلما وجدت والدها يقعق أي بلغ الروح منه الحلق وبكت البنت وكان قد أغمض عينه ففتح العين وقال لبنته أتبكي على أبي أتبكي على أبي إن أباك ختم القرآن في هذه الحجرة عشرة ألف مرة تبكي علي أنا الله أرضي يعني الأعضة دي بس أنا راقت فيها عشر ألف مرة أنا ختمت القرآن عشر ألف مرة تبكي علي أنا؟ لا تبكي علي إن أباتي قد ختم القرآن في هذه الحجرة عشرة ألف مرة ولذلك يحسن لمن كان في آخر لحظه أن يحدث عن أعماله الصالحة ليلقى الله بالرجاء لا يلقاه بالخوف لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بالله وقول عاصم شيخ القراء إنما من باب إحسان الظن بالله إن أباكي قد ختم القرآن في هذه الحجره عشرة ألف مرة أيها الأحبة إن الخواتيم مهمة ومن الخواتيم الموت في ساحات الوغى جهادا في سبيل الله بالنية الصادقة إخلاصا لله عز وجل والشهيد يغفر له من أول دفعة من دمه ويؤمن الفزع الأكبر ولا يعذب في قبره ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقودة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج من الحور العين ويشفع في سبعين, من وفي سبعين إنسانا من أقاربه إنسانا وضه صلى الله عليه وسلم في سبعين إنسانا من أقاربه ولذلك الشهيد لا يسأل في قبره وكذلك الموت بداء السلم وقد تستغربون أخرج, أخرج المنذري أخرج على في الترغيب والترهيب وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم السل شهادة من مات بداي السل مات على حسد خاتمه يا سبحان الله من مات بالطاعون مات على حسد خاتمة قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري إن الطاعون أرسله الله أول أمره عذاب ثم جعله على المؤمنين رحمة قال معاذ بن جبل وقد مات هو في الثالثة والثلاثين من عمره في طاعون عمواس وكان في جهة عمواس لما نزل الطاعون قال اللهم اجعل لآل معاذ من الطاعون والشهادة نصيبا هو لم يسأل المرض إنما سأل العمل الصالح سأل الشهادة في سبيل الله ثم مات له أبناء قال معاذ دفنت عشرة من أبنائي بيدي هذه بالطاعون ثم إذا به يصاب بالطاعون وفي لحظة الموت والكرب الشديد وقف أمامه أبنائه فجعل معاذ عيونه تزرف قال له أحد أبنائه يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين إن من نعم الله أن تجد قريبا يواسيك وعزيزا يقف بجوارك لا يلطم ولا يتثكل ولا يصيح إنما يلزمك الصبر ويلقنك الشهادة ويقف بجانبك هذا هو المهم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فجعل معاذ يحمد الله ويثني عليه حتى لقي الله تعالى وكذلك المبطون بل قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند النساء والترمذي وابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه لم يسأل في قبره من قتله بطنه لم يسأل في قبره أي من ما مات بداء البطن بعضهم يقول بالإسهال وهذا قول معظم الشرح كالمناوي وغيره وبعضهم يقول لا من مات ببطنه كل دائم يصيب البطون ويستعصي على العلاج لأنه فيه زيادة أمر على الناس وكذلك الغرق أي من مات غريقا والحرق ولذلك نقول هذه مجرد علامات فقد يغرق إنسان منتحرا وقد يغرق إنسان سكرانا كما بعض الناس قد يجلس أمام النيل هو سكران ولفقدانه التوازن يقع في النيل هل هذا شهيد؟ هذا مات على سوء خاتمة لأنه لقي الله عاصيا يقوم يوم القيامة سكرانا أما هذه العلامات أهم شيء فيها الأعمال قبل العلامات ولكنها علامات يستأنس بها وكذلك في الترمذي وعند أبي داود المؤمن يموت برشح الجبين المؤمن يموت برشح الجبين عند سكرات الموت يرشح جبينه يقول الشوكان رحمه الله تعالى وموت المؤمن برشح الجبين لأنه عند الموت نزلت به رحمة الله فإذا به يستحي من تقصيره ومن تفريطه ويتذكر ما فعل من المعاصي فهذا علامة الحياة أن يتفصد جبينه عرقا لله تعالى في تلك اللحظة إن المؤمن يستعي من الله في لحظة الموت ولذلك يتصبب جبينه عرقا فالمؤمن يموت بعرق الجبين كل هذه العلامات أيها الأحبة دلال من الدلالات وعلام من العلامات ومؤشر من المؤشرات وبشارة من البشارات على أن حسن الخاتمة يكون بهذه وبغيرها من الأعمال كالرباط في سبيل الله فرباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وكل الناس يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله وجري له عمله ومن الفتان والحديث في مسلم ومن الفتان أي فتنة القبر حتى السؤال من ربه بهذه النهر لا يفتنونه في قبره يا سبحان الله إنها أعمال أسأل الله تعالى أن يوفقنا لفعل الصالحات ولترك المنكرات ولحب, ولحب المساكين وأن نلقى الله بعمل صالح وهو راض عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الأحبة إذا كان هذا حديث عن حسد الخاتمة الحديث عن سوء الخاتمة مخلق ومزعج ومخيف ولكن ما هي اسبابه لماذا يختم لبعض الناس بالصالحات ويردى بعض الناس إلى الشقاء وذلك لأسباب السبب الأول الإعراض عن الآخرة والتعلق بالدنيا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى الإعراض عن الآخرة والتعلق بالدنيا والانكباب على المعاصي وعلى الشهوات ينسي الإنسان أحيانا نفسه وينسيه قلبه فيتولد فتتولد الغفلة وقصوة القلب وجمود العين وغلظة الطبع وغلبات الهوى ومراتع الهلاك وبعض الناس يكون في معصية حتى يأتيه الموت لا يذكر أنه يمكن أن يموت تخيل معي رجل أتى ليلا إلى امرأة فدخل عليها دارها وزوجها مسافر وفي فراشها وقد تجرد عارية وقضى شهوته فانقلب عنها ميتا فقامت المرأة ودخلت في فتنة عظيمة فطرقت على أقرب جار وأسرت إليه بالأمر وأمرت أن يسترها ولكن الأمر فيه قتل فذهب الرجل وطمأنها أنه سوف يسترها وذهب إلى الشرطة واتت الشرطة فأخذ الرجل عاريا إلى بيته وقد كان متزوجا مات على هذه الحالة شخص يقود سيارته رجل أو امرأة يريد أن يذهب ليقابل عشيقا إذا كانت امرأة أو معشوقة إذا كان رجلا بسيارته وفي الطريق وقع حادث الحركة ولقي حتفه ومات أمات على خاتمة أمات على سوء خاتمة ثالث في حفلة يبشر والغنى والسا والساون يملأ المكان ضجيجا وفي الحفلة أتاه ملك الموت وقبض روحه وأخذ نفسه فوقع صريعا بين الناس ماذا يقال رابع في الاستاد، أدخل في فريقه هدف فجاءته سكت قلبية فمات لفوره مغني يحمل العود وفوق المسرح تقبض روحه هذه حوادث ليست من نسج الخيال ولا هي روايات سوف تكتب إن كل الذي قلته حصل ولو مره إن الذي قلته كله حفظ ولو مر فالنام على خشبة المسرح والعود في يده يموت وآخر في الاستاد بسكتة قلبية يصفق للفريق يموت وآخر يموت على فراش الهوى وعلى فراش العشق والحرام ومراتع الهلكة يموت عريانا ليس مع حلال إنما مع حرام وهكذا قص على ذلك سوء الخاتمة بالإعراض عن الآخرة والتعلق بالدنيا ثانيا قال عبد الحق الاشبيلي إن من أكبر أسباب سوء الخاتمة التشبث بالبدع لأن صاحب البدعه لا يهتدي فيموت على بدعته لأنه يظن نفسه على خير أو أنه يفعل طاعة وطاعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعملها أصحابه هو يريد يظهر بها يفعل هذه الطاعة يظنها طاعة وهي بدعه حتى يموت على ذلك البدع والأهواء تميت على سوء الخاتمة مع ثم رابعا ثم ثالثا من أسباب سوء الخاتمة استمراء المعاصي والجرأة يا إخوان فرق بين الذي يعصي متسترا خائفا قلقا وبين الذي يعصي جرأة فرق بين من يعصي مرة أو مرتان ويقلع وبين من يسترسل ويتمادى ولذلك قال أهل العلم الاصرار على المعاصي يؤدي إلى سوء الخاتم عياذا بالله الإصرار على المعاصي رابعا وآخرها فساد الطوية والحراف السريره عن الله في ذلك عاصي لكن بقلبه مع ربنا ومؤمن ومستقيم وضعيف عند المعصية ولكن بقلبه مع ربه مخلص صادق يندم يتالم عند المعصية المعصيه يتحسر في اسف في قلق يريد ان يتوب هذا ان لم يدرك نفسه بالتوبه يموت على سوء الخاتمة ولكن صلاح السريره وصلاح الطويه والباطن واستقامته وطهارته ونظافته اكبر ما يعين على حسن الخاتمه وسوء الخاتمة بعكس ذلك كركره كركره مولى من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم وخادم من خدامه يوم خيبر قتل في المعركه فقال الصحابه الله اكبر كركره شهيد قال انه في النار انه في النار قالوا ولما يا رسول الله قال في عباءه غلها او شمله غلها اراها تشتعل عليه في قبره نارا، فذهبوا إلى رحاله فوجدوه قد غل شمله عباية شال عباية بدون من الغنائم دون أن تقسم لو انتظر بيجوا عشرة، لكن السؤال الخاتمة مد يده وسرقها غلها غلول ومسه في في خراج الفرس، وما طوال بعد ذلك المعركة انتهت أتاه سهم غريب لا يعرف اطلقه فقتله فقالوا شهيد قال إنه في النار في عباءة غلها الحديث في البخاري أو في شملة غلها أراها تشتعل عليه في قبره نارا لبسوه ولوا عليه نار في قبره كان في جهاد وفي آخر لحظه ختم له بسوء الخاتمة عياذا بالله ورجل جرح في قتال وقد كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولما اثقلته الجراح وضع نصل سيفه بين تدييه ثم جعل مؤخرة السيف على الأرض واتكع عليه حتى انفذه من ظهره فلقي الله منتحرا في النار وقد قان قبل قليل مجاهدا في سبيل الله يجاهد الكفار سوء غير أمر غير مضمون أولم يحدث ابن القيم في الجواب وعبد الحق الإشبيلي في سوء الخاتمه عن صالح المؤذن الذي كان يؤذن أربعين سنة أربعين سنه يؤذن وارتقى المناره ليؤذن فراى بجوار الدار ذميه بيت مجاور للمسجد فيه ذميين فراى امراه بثوبها وبشعرها المزدن فوقعت في نفسه والشهوه اذا تمكنت اعوذ بالله كالسكر كما قال ابن القيم قوم لوط كانوا سكارى سكارى بهذا الفعل المشين نعم ركاء إنهم لفي سكرتهم يعمهون قال ابن قيم السكر بشهوة النساء أشد من السكر بالخمور إنها تدخل عقل الرجل فتفقده التفكير وتشل العاطفة فلا يرى في الوجود إلا هي ولو كانت قبيحة وزميمة بعض الناس الحلال أمامه الحلال أمامه مرة راكد جنبه ما يتكلم معه المرت نوم يفتح الموبايل أتت لي شكاوة كثيرة جدا من الموبايل مرة قالت بس مع الراجل بيقول ليها أنا لما نكون معاكي بس تقول معلق بين السماء والواطه يعلقك البلا يا أخي كيتعلق مع الحرام ما كيتعلق مع المسكينه دي وهذا ابدا قالت وقال مسع قال لك إنه طائر بين السحاب. شوف الرومانسيات التقيلة دي ده كله من المسلسلات الله يقطع البلاء يا أخي المسلسلات والفضائيات والكلام الفارغ والديجيتال ده, ده قال لك كأنه طائل بين السماء وقال لما نكون معاكي ولا كأنه مع مرة تقلل الراجد جنبي دي الكلام ده كله شوف على كله الباطل ده والضلال المبين بين المجتمع ده شوفوا الباطل المنتشر ده ما يقدر وممكن يكون تقي يصلي في الجامع يسمع الكلام ده غلط يرجع ثاني ثاني يمسك الموبايل وإلى غير ذلك قص على ذلك عياذا بالله لذلك نزل قطع الأذان جرى خبث الباب خافت منه قالت ما لك مني؟ ماذا تريد مني؟ قال أريدك, أريدك انت قالت كيف الوصال إلي وأنت مسلم وأنا نصرانية قال أتنصر تنصر وأبوه ما قاعد دخلته بكتبه لكن أمكن لتنال جسدي وترجع إلى دينك قدمت له خنزيرا فأكل وخمره فشرب وسكر وبسكرته ابو البنت للسماجه طلع البيت طلع فوق البيت قفلت الاوضه وخشت النصرانيه المجرمه طلع فوق الاوضه وقع برغبته مات أبوها جاء ورثوا الخبر جره من بيته وأخ وألقاه في الشارع واغلق الدار تسامع المسلمون بخبره إنه دخل البيت اشر كذا ما البيت اي ودن بشروا قالوا كذا كذا كذا الخبر انتشر أبا المسلمون دفنه لأنه مات نصرانيا قال عبد الحق الإشبيل رحمه الله في ذلك فلا المرأة المعشوقة وصل ولا دينه حصل لا وصل المرأة ولا الدين بتاعه خلوه ولما نتن أخذوه وألقوه في القمامه جرجر جر رمو في جر جر في كوشة بعد ما كان مؤذن هذا القلب خطر يتقلب كثيرا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك أيها الأحبة الحديث عن حسن الخاتمه وعن سوء الخاتمة يطول ولكنه في نهاية الأمر الصدق الصدق, الصدق مع الله والصدق مع النفس حتى المعاصي العارضة والموبقات الطارئة التي يرتكبها الإنسان لا تبعده عن الله كثيرا إنما ترجعه إلى الله بتوبة أكثر نشاقة وأكثر, وأكثر حماسة وأعمق إيمانا وأعظمة تفكرا وتذكرا. أسأل الله تعالى أن يختم لنا بالصالحات آجالنا وأن يختم لنا بالخير أعمالنا نسأله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك يا رب العالمين اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا يا رب العالمين اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تؤلكنا بمعاصينا اللهم ان المعاصي التي تمكنت في قلوبنا وان الذنوب التي استقرت في افئدتنا ليس جراه عليك ولا استمراء يا ربنا اللهم عافنا وطهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من الادناس والاثام والذنوب والأرجاس والبدع والموبقات والمعاصي وكل ما يسخطك يا رب رب العالمين اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم امواتنا واموات المسلمين اللهم ولد عمنا محجوب اللهم عامله بما أن اهله يا رب العالمين اللهم أنت الذي اتليته بالمرض يا رب العالمين اللهم عامله وثبت والديه واجعله وجعل في ميزان والديه وثقل بهما وموازينهما يوم القيامة واجعله فرطا وسلفا وذخرا لهما في عرصات القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة